بسم الله الرحمن الرحيم قل هو E mm -hmm. وَالَّذِي نَزَّلَهُ عَلَيْكَ Yardım var, yardım var, var. lanu ko vu كُنْ لَنَا صُمَّ فتبارك الله أحسن الخالقين Ve auza na minaz sema وَأَوْزَدْنَا مِنَ السَّلَمَةِ Bu Wan shang Ne? No. Hey. Ne? وانشئ لهم ثم خرجوا من طور سينا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِذْرَةِ Oh. Wow. فَلَا تَسْكُنْ سَكُونْ رَقُلَن مَن أَن لَّذِينَ كَفَرُوا من ستوكو يريد اياتفا باله Altyazı İzlediğiniz <gülüyor> için a um... adam havine ustam فإذا استريت أن ترى من عكال الفلك فقل الحمد لله وقد أنزلني مرزلاً مبركاً وأن تخير Hmm. Oh! Ah! وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة No.